أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي يَا أَيُّهَا م ا ل س ي ن آمَنُوا للعلوم ا تَخُونُوا ا ل ه و وَتَخُونُوا الاسلاميه ا و م و ن ت موسوعه ا ل ن د أجر عظيم ي النابلسي أيها ا ذ ي آ م ن و إن ت ت ل ل ه ي ج ع ل ل ك م ف ر ا ل ا س ي ئ ا ت ك م و ي غ ف ر لكم موسوعه النابلسي ل ي ك ن كفروا للعلوم أو, أو يخرجوك ك ر و ن ا ل ل ه و ا ل ل ه خير الماكرين. وإذا تتلى ي موسوعه آياتنا ا النابلسي ق ل ا هذا إن هذا للعلوم أ و الاسلاميه ل هو اسماء ل علينا ل ح حجارة ق من فأمطر عندك من ا الله ت ن ا عذاب د أ ي م وما كان ا ل ليعذبهم فيهم م وأنت و ا كان ا ل ل ه ح س ن ا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 ف م و س و ع ذ النابلسي ب بما كنتم تكفرون للعلوم الاسلاميه ه ل ي و ي ث تكون ع ل م حسرة ثم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 موسوعه ا ل ن ا ع ل ه ف ي جهنم أ و ل ئ ك ه م الاسلاميه خ ر و ن ق للذين ك ف ر و ا يقفر سلف لهم ما قد وإن موسوعه ا فقد مضت النابلسي ي و و تكون و ن للعلوم ه فإن إ الاسلاميه ع ان الله مولاكم و إ ن تولوا فان ع ل م و ا أ الله مولاكم نعم المولى و نعم المولى ونعم النصير قدمت لكم هذه ا ل ت ل ا و ة من موقع تي في ق ر آ ن